بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقارن لي ذي Ja lailla kollega, no, meni ihan muu, mutta بالقراء والقدار المحتسبين عند الله الأجر أجاء لأهل البلاء يا الله كم في البلاء من النعم التي تخطى على العبد وتأمل لحال العبد حين البلاء كيف وينكس يقر ويعترف كم يلح على الله في الدعاء وكم يتضرع إلى رب الأرض والسماء وكم وكم يظهر من الذلة والمسكنة لله رب العالمين ولولا المصيبة والابتلاء ما عرف العبد هذا عجبا لأمر المؤمن عجب إن أمره كله خير إن أطابته سراء شكر عجب فكان خيرا له وإن أصابت ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمنين. المؤمنون. آدم عانى المحن إلى أن خرج من الدنيا من الجنة في الأرقط لها بالقابض. الصابر. وبكنا ثلاث مئة عام صبر على قومه ألف سنة إلا خمسين عاما أخذ الطفان ابن تؤمن زوجته. الصابر. في النار الخليل ووضع ابنه وزوجه في واد غير ذي الصابر. بكى يعقوب حتى ذهب بصره. وقاس موسى من في ومن و من بني إسرائيل ما قاسه. الصابر. ابن مريم لا مأوى له إلا البرار والصحراء ومحمد الإمام الصابرين طارد في الغار قاس الفقراء وقتل أصحابه حوصر في الشعر مات أبناء طعن في شرفه وعرضه مؤامرات لاغتياله أصبج من دياره هذا حال الأنبياء هذا حال الأنبياء هم أشد الناس حبا وثقة بالله تصبر تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من بلاغ فَهَلْ يهلكوا إِلَّا القوم الْفَاسِقُونَ أشد الناس بلاءً. الأنبئاء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه صلاة اشتد عليه البلاء. إن كان في دينه رقّ خفف عنه البلاء. لا يزال البلاء بالعام حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. إن أهل الإيمان أشد تعباً للأذى والمحن والاغتلال في أموالهم وأنفسهم. وكل عزيز لديه لأنهم يشهدون الله من من إن الله اشترى وهم باعوا لقد دفعت أهل الحق على مر العصور فلا بد أن يدفع هنصار على طريقهم فلا عوائق ولا موانع تقف أمام الصابرين قد يعثرون لكنهم سرعان ما ينهضون يفشلون مرة ومرة لكن الصابرين لا ييأسون الله أكبر يا جنود الله صبرا إن بعد العسر أسرا ومن أعظم المجالات جاء على في سبيل الله ما ادراك ما يتحمل المجاهدون في سبيل الله فكفى مصارقه ايها الصابر لا تتمنوا لقاء العدو إذا لقيتموه فسروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف الصابر ما من بلاء لا وخلفه فرج يا اهل البلاء بد يعلم المبتلى أن الفرج ات لا محالة فالمصائب والبلاء أيام معدودة أيام معدودة ملحظات وتنجلي يا اهل البلاء كالسحابه صيف ثم تنقشع لكن قبل أن تنقشع لا من الصبر والثقه واليقين فاستعدوا سوف يعالوا صوتكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, الله أكبر, أكبر, أكبر محبوظة صد الصحوة للإنتاج الإعلامي والتوزيع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 وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ظلالة في النار عباد الله إلى كل مؤمن مهموم وكل مبتلا مغموم إلى الراضين بالقضاء والقدر إلى المحتسبين عند الله الأجر اسمع كلام الله عز وجل حين قال سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فالأيام والليالي لا تدوم لي ولك على واترة واحدة وكما قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس أي تتقلب بأهلها صباح مساء والمؤمن في حياته وأطواره لا يخلو من حالة إما أن يحصل له ما يحب ويندفع عنه ما يكره فوظيفته في هذه الحالة الشكر والاعتراف بأن ذلك من نعم الله عليه، فيعترف بها باطنا ويتحدث بها ظاهرا ويستعين بها على طاعة الله وهذا هو الشاكر حقا الحالة الثانية أن يحصل للعبد مكروه أو يفقد محبوبا فيحدث له هم وغم فوظيفته هنا الصبر لله فلا تسخط ولا ضجر ولا شكوى للمخلوق بل الشكوى للخالق جل في علاه كما قال الله على لسان عقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وإذا عرضك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكر رحيم إلى الذي لا يرحم والبلاء عباد الله الذي يصيب العبد يكون في أربعة أشياء في نفسه في عرضه في أهله وماله ولا يخرج البلاء عن هذه الأربعة عباد الله لابد أن تعلم أن الذي ابتلاك هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وقيوم السماوات والأراضين وأنه ما ابتلاك ليهركك أو يعذبك إنما ابتلاك امتحانا لك ليسمع تضرعك ونجواك وابتهالك فسبحان من ابتلاك لترفع إليه شكواك قال أحد المبتلين في دعائه ربي كم أدعوك فلا تستجيب دعائي فقال الله إني أحب أن أسمع صوتك فيا الله كم في البلاء من النعم التي تخفى على العبد وتأمل في حال العبد حين البلاء كيف يذل وينكسر ويقر ويعترف كم يلحوا على الله في الدعاء، وكم يتضرع إلى رب الأرض والسماء وكم وكم يظهر من الذلة والمسكنة لله رب العالمين، ولولا المصيبة والابتلاء ما عرف العبد هذا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان فكان خير الله. وليس ذلك إلا للمؤمن فالمؤمن عباد الله على خير في كل حال من أحواله إذا عرف كيف يتعامل مع الظروف والأحوال ونحن عباد الله نحتاج إلى الصبر في كل المجالات وفي كل الأوقات في الشدة وفي الرخاء فمن مجالات الصبر عند حبس النفس عند المصائب من مجالات الصبر عند حبس النفس عند المصائب فعن أسامة قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن لي يقبض يعني يحتضر فأتنا فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فالتصبر والتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام. ومعه سعد بن عبادة ومعاذ وأبي وزيد ورجال فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع يعني تتحرك وتضطرب فقربه إليه وعيناه تذرفان فقال سعد ما هذا رسول الله فقال هذه رحمة هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء فلا يتنافى ذلك مع الصبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند فقد إبراهيم إن العين لا تدمع، فإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لا لكن لا نقول إلا ما يرضي إلا ما يرضي ربنا. ومن أعظم مجالات الصبر التي نحتاج فيها للصبر الجهاد في سبيل الله وما أدراك وما أدراك ما يتحمل المجاهدون في سبيل الله عن عبد الله بن أوفع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قام فقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا, وانصرنا عليهم وسئل عن أجل المجاهد في سبيل الله فقال للرجل لا تقدر على, لا تقدر على ذلك فألحى الرجل في السؤال فقال هل تستطيع أن تقوم الليل لا تنام وتصوم النهار لا تفتر قال لا قال فذلك أجر المجاهد فذلك أجر المجاهد في سبيل الله نحتاج للصبر عند حفظ الأسرار ونحتاج للصبر لترك الفضول من العيش ونحتاج للصبر لترك الغضب والعفو عن الناس نحتاج إلى الصبر لترك الذنوب أن نكرر إذا اعترضتنا الذنوب إننا نخاف الله نحتاج للصبر في فعل الطاعات والمداومة عليها نحتاج إلى الصبر في طلب العلم والدعوة إلى الله فنحتاج إلى الصبر في كل مجالات الحياة وكل الأخلاق الفاضلة التي يتحل بها الرجال إنما تدل على صبرهم فالشجاعة صبر والحلم صبر والزهد صبر والعفة صبر وللصبر مراتب خمسة ذكرها الفيروز أبادي أولها صابر وهو أعمها ومصطبر وهو المكتسب للصبر ومتصبر أن يحمل نفسه على الصبر وصبور العظيم الصبر في الوصف والكيف ثم صبار يعني الشديد الصبر في القدر والكم وقال ابن القيم رحمه الله الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة صبر الأوامر والطاعات حتى يؤديها صبر عن المخالفات والنواهي حتى لا يقع فيها وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها وقال الفيروز أبادي الصبر ثلاثة أنواع صبر بالله وصبر مع الله وصبر لله عباد الله بعد هذا الكلام وهذه المقدمات ما هو الصبر؟ قالوا الصبر هو حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دواما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما. أعيد الصبر هو حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دواما. نعرف من يصلي الفجر يوم وينقطع أيام نعرف من يصلي الفجر يوما وينقطع وينقطع أيام. فالصبر حبس النفس على طاعة الله. بالمحافظة عليها دواما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما والصبر هو كف النفس عن المعاصي وثباتها في مقاومة الشهوات ومقاومة الهوى في العلان وفي الخلوات كم نصبر أمام الناس كم نصبر أمام الناس وإذا خلونا بالمحارم إذا خلونا بالمحارم انتهكناها وقالوا الصبر هو الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا شكوى معه يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاه إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله ولقد أمرنا الله بالصبر ونهانا عن ضده وأمرنا بالاستعانة به أما في الأمر فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا أما في النهي عن ضده فقال فاصبر كما صبروا أولو العزم من الرسل أما بالأمر بالاستعانة به فقال الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وأثنى الله على الصابرين وأخبر أنه يحبهم وكفاهم شرفا أخبر أنه يحبهم وأنه معهم أما الثناء فقال الله والصابرين في البأثاء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أما إخباره بحبه لهم ففي قوله والله يحب الصابرين وقال في الأنفال مخبرا عن معيته لهم واصبروا إن الله مع الصابرين ومن آيات الصبر أخبرنا سبحانه أن الصبر خير لأصحابه ومن آيات الصبر التي مرت بنا أخبرنا سبحانه أن الصبر خير لأصحابه وأنه يؤتيهم أجرهم بغير حساب بل أطلق البشرى لهم فلم يقيدها فتأمل في هذه الآيات وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال ولا أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر من بشر الصابرين اللهم اجعلنا منهم وجمع الله للصابرين من الفضل والأجور ما لم يجمعها لغيرهم فقال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئكهم المهتدون صلوات وهدى ورحمة قال السعدي رحمه الله أولئك أي الموصوفون بالصبر المذكور عليهم صلوات من ربهم أي ثناء وتنويهم بحالهم ورحمه ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر وأولئك هم المهتدون الذين عرفوا الحق وهم وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون ثم قال رحمه الله ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذنب من الله والعقوبة والظلال والخسارة فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين وما أعظم عناء الجازعين انتهى كلامه رحمه الله عباد الله حتى تتحقق مقاصدنا وآمالنا فلا بد من الصبر وكما قيل من صبر ظفر فلولا الصبر لما حصد الزراع بذرة ولما جن الفارس ثمرة وكل ناجح لم ينجح إلا بصبره في تحقيق نجاحه فلا عوائق ولا موانع تقف أمام الصابرين قال أبو يعلى, يعلى الموصل إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر قد يعثرون لكنهم سرعان ما ينهضون قد يفشلون مرة ومرة لكن الصابرين لا ييأسون لا ييأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجع أقول هذا من أراد أمرا من أمور الدنيا لابد أن يصبر ويصابر فكيف من أراد الفلاح بالآخرة كيف من أراد الفلاحة بالآخرة كيف من أراد حور وقصور وحبور فطلاب الجنان لا بالصبر والتحمل كيف وقد حملوا الأمانة التي تنوء بحملها السماوات والأرض والجبال عباد الله إن أهل الإيمان أشد تعرضا للأذى والمحن والابتلاء في أموالهم وأنفسهم وكل عزيز لديهم لأنهم ينشدون الجنة وهي سلعة الله الغالية فلا بد لها من ثمن ولا مفر من الثمن إن الله اشترى وهم, وهم باعوا ولقد دفع الثمن أهل الحق على مر العصور فلا بد أن يدفعه من سار على طريقهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمون الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكاذبين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 ما تأبناؤه طعن في شرفه وعرضه مؤامرات الاغتياله أخرج من ذياره ومع هذا يردد ويقول أفلا أكون عبدا شكورا ثم صبر الأتباع الصادقين من بعده كما قال الله محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم وقال الله عن أتباع الأنبياء فكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير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 عباد الله في خبر إبراهيم عليه السلام عجب العجب فتعالوا نتتبع الخبر تعالوا نتتبع نتتبع الخبر أنا وإياكم بإيجاز واختصار اختصار إبراهيم عليه السلام حرم الولد لسنوات طوال ثم رزقه على كبر ثم أمره الله أن يضعه وأمه في واد غير ديزر والخبر معروف رب إني أسكنت من ذريتي بواد فيردي زرع عند بيتك المحرم ثم لما كبر الغلام وشبى وتعلق قلب إبراهيم به كيف لا والله يصف ذلك الغلام بوصف عجيب قال الله فبشرناه بغلام حليم ثم ها هو الأب الشيخ الكبير المقطوع من الأهل والقرابة المهاجر من الأرض والوطن رزق بغلام لطالما تمنى أن يناله ثم أعطيه موصوف من ربه بالحلم وما كاد يأنس به ويشب ويترأ أمام عينيه فإذا هو يرى في منامه أنه يذبحه فيرى في منامه أنه أنه يذبحه فيدرك إبراهيم أنها إشارة من ربه بالتضحية إنه الابتلاء والامتحان فهل تردد أو توانى أبداً والله ولم يأتي في قلبه إلا الشعور بالطاعة ولم يخطر بباله إلا التسليم والاستسلام لرب العالمين تأملوا الأمر كان إشارة ولم يكن وحيا صريحا ولا أمرا مباشرا ولكنها إشارة من ربه وهذا يكفي الله أكبر كم من الأوامر الصريحة اليوم كم من الأوامر الصريحة اليوم تترك ويتهاون بها لم يتسخط إبراهيم ولم يعترض لم يقل لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد لم ينزعج لم يجزع ولم يضطرب إنما قبول ورضاء وهدوء وطمأنينة يظهر ذلك في كلامه لابنه وهو يعرض عليه الأمر الهائل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى كلمات المتمالك لأعصابه المطمئن لأمر الله الواثق بأداء الواجب كلمات مؤمن صادق لم يتعجل ويندفع لينتهي الأمر بسرعة ويستريح. والله الذي لا إله إلا هو. إن الأمر أشق مما تتصور. والله الذي لا إله إلا هو. إن الأمر أشق مما تتصور. هو لم يطلب لإرسال الولد الوحيد إلى أرض المعركة. ولا يطلب منه أمر قد يودي بحياته. إنما يطلب منه أن يتولى الأمر بنفسه. إنما يطلب منه أن يتولى الأمر بنفسه. وأن يتولى الذبح وأن يتولّ الذبح بيديه، ثم هو ذا يعرض الأمر على الابن ويطلب من الابن التروي في الأمر، يا بني إني أرى في المنام أنّي أذبح فانظر ماذا ترى سبحان الله. أما كان في أخذ الابن على حين غرة راحة له وانتهى الأمر، أما كان في أخذ إبراهيم للابن على حين غرة راحة له وانتهاء للأمر، ها هو يعرض عليه الأمر. وكأنه أمرا مألوفا فالأب مبتلى بفعل الأمر والابن مبتلى بالسمع والطاعة أين الأبناء الذين يعقون أباءهم أين الأباء الذين يعقون أبناءهم ها هو الأب يعرض على ابنه أن يقتله فيقول الأب فيقول الابن مستمعا مجيبا يا أبتي افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين لله ذر الأب ولله ذر الأبن والتربيه له ولها دور يعرض عليه الذبح لرؤيا رآها فيستسلم الابن للأمر قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين لم يتلقى الأمر في طاعة واستسلام فقط بل برضا ويقين تأمل في قول الابن يا أبتي في كل أدب ومودة فالذبح لا يخيفه ولا يزعجه ولا يفقده أدبه افعل ما تؤمر فهو يعلم أن الرؤيا إشارة من رب العالمين فهو يعلم أي الابن أن الرؤيا إشارة من رب العالمين ثم أظهر الإبن ضعفه وأنه لن يحتمل ذلك شجاعة وقوة ولكن أدبا مع ربه واستعانة بالله ستجدني إن شاء الله من الصابرين أدب وروعة في الإيمان وعظمة في الاستسلام ثم بعد الحوار يبدأ التنفيذ ثم بعد الحواري يبدأ التنفيذ فلما أسلم وتله للجبيل قال إسماعيل لأبيه أشدد رباطي أشدد رباطي ليسكن جسدي كما سكن قلبي وكفف ثيابك عن دمي لألا يصيبها فتحزن أمي لرؤيته وأقرئها مني السلام فقال إبراهيم نعم العون نعم العون أنت يا بني فأين الأبناء يعينون آباءهم اليوم أين الأبناء يعينون آباءهم بعد أن بلغهم من الكبر ما بلغهم بل لقد تكلم معي قبل أن أدخل المنبر الآن من يقول لي يقف أمام وجهي ويسبني ويشتمني يقف ابن العشرينات أمام وجهي ويسبني ويلعنني ويتطاول علي في الكلام يقول الأب حتى أصبحت خائفا على نفسي منه حتى أصبح خائفاً على نفسي على نفسي من قال إسماعيل لأبيه اشتذ رباطي ليسكن جسدي كما سكن قلبي واكفف ثيابك عن دمي لألا يصيبها فتحزن أمي لرؤيته وأقر أمي مني السلام قال إبراهيم نعم العون أنت يا بني قال ابن الجوزي الله أكبر ليس العجب أمر الخليل بالذبح إنما العجب مباشرة الذبح بيدين ليس العجب أمر الخليل بالذبح إنما العجب أنه باشر, الذبح أنه باشر الذبح بيدين ولولا حب الآمر لما هان المأمور ولولا حب الامري لما هان المأمور انظر الفرق بين اذبح ولدك وباشر الذبح بيدك وبين من قيل لهم اذبحوا بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون ثم أتت لحظات التنفيذ فلما أسلما فلما أسلم وكبه على وجهه واستسلم الأب للأمر واستسلم الابن للذبح هذا هو حقيقة الإسلام هذا هو حقيقة الإسلام استسلام لله بالأمر والطاعة والرضا والتسليم فتله للجبين ووضع السكين وأعملها في رقبته فلا السكين قطعت ولا الغلام جزع تله للجبين ووضع على رقبته السكين وأعملها في رقبته فلا السكين قطعت ولا الغلام جزع ثم أعاد الكرة مرة مرة مرة, مرة تنتل والمرة وهو يحد السكين في كل مرة فلا السكين تقطع ولا الغلام يجزع اعلم بارك الله فيك انه ليس المراد من الابتلاء التعذيب اعلم بارك الله فيك انه ليس المراد من الابتلاء التعذيب ولكن المراد منه التهذيب لنبلوكم أيكم أحسن عملا فلا تخرج الأعمال على أحسن صورة إلا بالتهذيب والتدريب لقد استسلم إبراهيم ورضي إسماعيل ولم يبق إلا أن تزهق الروح ويسيل الدم ثم الابتلاء ورفع الامتحان وظهرت النتائج أن الله لا يريد الدماء والأجساد ظهرت النتائج أن الله لا يريد من الدماء والأجساد ولكن يريد منا الإسلام والتسليم والصدق واليقين، لكن يريد منا الإسلام والتسليم والصدق واليقين. ولقد حقق الأب والابن هذا بكل صبر وثقة ويقين. وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إن كذلك نجد المحسنين. إن هذا له البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. لقد حققت الرؤيا. وسلمت واستسلمت فلا ابن ولا مال أعز وأغلى من الله وحده فلا ابن ولا مال أعز وأغلى من أمر من أوامر الله وحده نعم يا إبراهيم لقد فعلت وجدت وأعطيت أعز شيء في هدوء ورضى وطمئن ولم يبقى إلا اللحم والدم وهذا ينوب عنه ذبح عظيم وهذا ينوب عنه ذبح عظيم فنحن لا نريد دم اسماعيل ولا لحمه ولكن نريد منكما الإسلام والاستسلام والصبر على القضاء والثقة واليقين عباد الله إبراهيم هو خليل الرحمن والخله هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع موضع لغير المحبوب. حتى لم يبقى فيه موضع موضع لغير المحبوب كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا وهذا هو السر والله أعلم الذي لأجله أمر الله الخليل بذبح ولده وثمارتي فؤاده وفلدت كبده سأل الولد فأعطيه وتعلق به قلبه وأخذ شعبة من قلبه والخله منصب لا يقبل الشراكة والقسمة والخلة منصب لا يقبل الشراكة والقسمة فغار الخليل على خليله فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه أحد ثوار فأمره بذبح ولده فأمره بذبح ولده ليخرج المزاحم من قلبه فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه حصل المقصود فلم يبقى في إزهاق نفس الولد مصلحة فحال الله بينه وبين ذلك وفداه بالذبح العظيم فجاء الأمر يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن ذلك نجزي المحسنين أي من أطاعنا وامتثل أوامرنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عباد الله ما تمر به بلادنا اليوم من فتن ومصائب وأهوال جسام تحتاج إلى صبر وثقه ويقيم برب العالمين وأنه لا يأتي من الله إلا خير وأنه لا يأتي من الله من الله إلا خير سحابة صيف وستنقشع وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فردد وكرر واجع دائما اللهم اجعلنا ممن إذا أنعمت عليه شكر وإذا ابتليته صبر وإذا أذنب استغفر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا حي يا قيوم اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذ العبادك الموحدين عباد الله ألا إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه واثنى به بملائكته المسبحات بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموه تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارضى عن صحابته, صحابته أجمعين وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وسائر التابعين ومن سار على هديهم واقتدى بهداهم إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامل وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى الصحوة الرياض العريجة شارع الأمير مساعد بن عبد الرحمن تليفاكس 01-430-5235 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا تخال الليل يبقى بقا اوشكى الفجر يلوح وخيوط الظلم تمد وادم البغي تطير لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي تطي لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي وَدُمَ الْبَغِي تَطِيرُ لَا تَخَافُ سجنني قاد نصرا لا ظن نو صوتكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وترقبوا بسم الله الرحمن الرحيم يا للأسى يا للأسى ماتوا عليها على خشبة المس مرونيا بالرصاد وفي حوادثه ماتوا علي وماتوا علي شبابنا والله يموتون وهل هجون بالدندنه والغناء ابناؤنا وبناتنا عند سكرات الموت لا يستطعون قول لا اله الا الله امن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين عجباً, عجبا من عجباً أمة تغني طربا في حين أنها أمة مثخنة بالجراح والدماء يلال من كرامتها ويعتدى على أرضها وعرضها تغني طربا حتى أصبحنا من قادوا من اليهود والنصارى حتى تنسوا مرآلنا ولم أهدوا كما الذي بقي لنا لا زلنا نائنين وعلى المعاز في عاكفين هم يعملون ويخططون ونحن مددن طربا فيا له من عار وفضيح الغناء إنه الغناء يسمونه فن وليس سوى شهوة ونزوة وكلمات قدرة لا يقر معها قل ولا يسكن معها عصر الغناء عمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغاية وكم من حر أخضح به عبدا للصبيان والصبايا وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا وكم جرع من غفظة واسال من من الغناء كم خبأ هذا الغناء لأهل من آلام منتظره وهموم متوقعه يا ضلال لا تناسف اي قون في كزايف بالخنا والهفسته مروا فيه الضمير مروا فيه الضمير ما أشدها من خيول مدركات تؤس وما أشدتها من غفلة والمهرجانات ازداد وتزداد برواد الطرب والغناء فيال العجل فيال الأسف إذا كان هؤلاء هم نجومنا وقدوات أجيالنا ماذا تفسر ذلك الاندفاع من كثير من النساء بالاتصال ببرامج العفن والغناء لترشح ذلك المطرب أو تختار تلك الأغنية وتهديها إلى صديقاتها وأصدقائها مشاهد يكفينا ما هو منتشر في مجتمعنا اليوم من عشق البنات للمطربين وتفاخرهن بذلك الدارس والبيوت واحتفاظهن بسوالهم في كل مكان رحمة يا الله رحمة يا الله يا الله من زيد الهوى وتحكم الشهوة ما أعظم على الناس فتنه والغنا وما أشد على الدين محنته لقد انقلب الحال عند كثير من الأقوي من الأفراد والأسر حتى صار الساقط من المجنون يمثلون الأسوة والقدوة فجل الفسق وسادة والسنام الوهادة والغنا يغر الفساد وانزوت الطهر الكثير ما الذي نزع الحياة من كثير من الفديات في الأسوات والمجمعات أليس من تأثير القنوات والغناء فأي رجل بعد هذا يملك في نفسه شيئا من الغيرة والرجولة على محارمه ونسائه يسمح لنسائه وبناته يصغين إلى غزل الفجار من المطربين السافرين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا إلى العقلاء كيف يستسيغ ذو الشهامة من الرجال والعفة من النساء لأنفسهم ولأطفالهم لفتيانهم ولفتياتهم هذا الغثاء المدمر من ابتكارات البث المباشر وقنوات الفضاء الواسع إلى أهل الغير أين ذهب الحياة أين ضاعت المروح أين الغيرة من البيوت هيعت لناشعتها أجواء الفتنة جرتها إلى مستنقعات التفسخ جرة وجلبت لها محرضات المنك تدفعها إلى الإقلدتها وتدعوها إلى الفحشاء داعا إلى أهل الغيرة هذه القنوات التي تجذب كل شيء إن, إن للفضيلة وتأتي بكل شيء إن, إن العفة, العفة والكرامة ندار. يا مدمنا للغناء لا. يا من يغنيها ويا من يكتبها ويا من يسمعها ويا من يلحنها ويا من يبيعها إلى كل هؤلاء أنتم يا من تساءلتم ببيع تلك الأشرطة وقد امتلأت بالفحش والخناء. إتق الله. إتق الله. إتق الله. من الأغلى أن تبص للحوانات تستجيبوا أنا منكم أن تتبص أطناخ الروح الأثير. أطناخ الروح الأثير. وفي جميع تسجيلات الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم. مسافر في ربع بلادي مسافر تجوم بلادي وتهي السرودية لله مسافر مسافر في ربع المنزل العامل ويسافر ويحم السفر ويزدان الشوق عندما يكون السفر إجابة لله. وَأَلْيَا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ مسافة مسافة مسافة لمكة شاد ذات الحلاة ويظل السفر متعة وإثارة ولكنه مليء بالدروس والفوائد سافرت وعطني سافر عللم ودروس علمني إن العيش الصفر جلدا وتظل الحياة قافلة تسافر في طريق الوقت قافلة في طريق الوقت رحالة في عد الزمن في حزه سباغي عبرت بالشعر والحن والموال وفي مراحل السفر تكون الغربه وفي الغربه يفوح الشوق ويحد الحنين بل وتسيل الدموع دموعي في ورق حبي نخط جمال كلاه وارسله صوبا دياغ اللي بقلبي وبعد دموع الحنين والشوق والأسفار والغربة وعند اللقاء تتعانق الأرواح وترتسم للبسمة عندما يعود المسافر. بيني بلعني يهمني المسافر عاد وشوق المسافر السفر الأخير. هذه هي النهاية. سفر إلى الدار الآخر. يلي سفرها أنت. مؤسسة صدى الصحوة للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الصحوة تقدم مسافر مسافر وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم الكمال البشري الذي لم يجتمع لبشر سواه إنه معلم البشرية وهديها جمع القوة والعدل والشدة في الله فكان أليل الناس وأرق الناس وأرحم الناس بالناس ومن أشد بهم بل أشد حياء من العجراء في خدرها حبيب الروح محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حبيب الله نبيه رحمة المهدى رسول الله حبيب الله ربي رحمة المهدى طلعت على بني سعد ولا عشب ولا لبن فأمطرت <تصفيق> Varran bin laa, joo hal aiaan, varran bin Higher to higher time Jet it higher Jet it higher tech Jet it higher take no in a yamakana Wind وانتب ما كانت ما توفيك المناب جدد حياتك لون أيام الحلاب وانتب ما كانت ما توفيك المناب ابدل من سهل الحياة لا تكون القطرفات الحزن والنومات من حول حولك والنسان تقوتك قد جعتني واحد جديد أشكر أفضل اكتزير رجعتني أشكر ما بهتني يا غريب والرحمة لي جسم يا غريب والرحمة لي جسم عافيتني تجيب كرين المنتمى صدق الخالي صلى الله عليه وسلم يساقنا صاغها الله وصانها بالكمال وصانها بالكمال الله يلي كل شيء بيته يلي جميعنا اشتحته البياده تامر ولا ما العلمين يرده تمرك وتدفيك تصرف عبادك وإن كان ما بينت فعلك في يدك غيرك ما تجود شدادك وش فايدة نومك على حبيبي رسول الله أنت وسيدي وأعظم مخلوب وأكرم شافع عليك صلاة الله ما لا بارق وما هزره الشوق خافق أضمي وأسست صدى الصحوة للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الصحوة الإسلامية تقدم أثاري من الحبيب. حبيب الروم